بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على نهجه واقف في صراطه إلى يوم الدين أما بعد كنا قد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مقدمتين أو إن شئتم فهو مدخل إلى علم الفقه تكلمنا عن نشأة الفقه وعن تسلسله وكيف تسلسل الفقه إلى كل مدرسة من مدارسه وتكلمنا عن المدرستين المشهورتين في الفقه وهي مدرسة ايه مدرسة لا المدرستين المشهورتين جيد أغرائي والعيه والحديث أو إن شئتم مدرسة العراق ومدرسة الحجاز مدرسة العراق ومدرسة الحجاز لأن كل من المدرستين كلاهما فيها رأي وفيها حديث يعني منها المحدثون ومنها أصحاب الرأي المقصود يا إخوة في الرأي أو مدرسة الرأي ليس معناه هو الرأي بمعنى الاستئسام يعني الرأي بمعنى أنه مخالف من النص نعم نعم نعم الرأي المقصود به في مدرسة الرأي ليس معناه الراي الذي هو استحسان يعني مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولكن معناه الرأي أي النظر والقياس وإعمال المصالح المرسلة والعمل مثلا بسد الزرائع إلى غير ذلك وإلا فقد نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعملون بالرأي الرأي ليس بالصورة التي ظهرت بعد ذلك وهي التي تخالف أو تصادم نص الكتاب أو السنة. لمرأي المقصود الذي ذكر في هاتين المدرستين المقصوب في المدرسة العراقية أنه غلب عليها القياس والعمل خاصة بالمصالح الموسلة. القياس والعمل بالمصالح الموسلة. وأما مدرسة الحجاز فقد غلب عليه الحديث الأسباب التي ذكرناها وذكرنا كذلك الأسباب التي جعلت مدرسة العراق يغلب عليها ما سمي بالرأي أي القياس وغير ذلك تمام؟ ثم ذكرنا بعد ذلك مذاهب الأئمة الأربعة وقلنا أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو المذهب الذي اخترنا أن ندرس الفقه عليه وليس معنى أننا ندرس الفقه على طريقة مذهبية أننا نتعصب لآراء الإمام لا ولكن المشهور عن الأئمة الأربعة أن كل منهم قال إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي فرض إذا إذن, إذن مذهب الأئمة وكثيرا مثلا ما ترى الإمام الشافعي الإمام البيهقي رحمه الله تعالى تعرفون أن الإمام البيهقي يعتبر هو يعني قالوا إن لم يكن إن كان لأحد فضل على الشافعي فل ان إن كان لأحد فضل على الإمام الشافعي فهو لمن للإمام البيهقي رحمه الله تعالى البيهقي إمام محدث فقيه شافعي المذهب روى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في معرفة السنن والأثر كتاب المعرفة لها عبارة عن أسانيد يسوقها الإمام البيهقي بإسناده إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فالإمام البيهقي لأنه محدث فكان أحيانا يأتي بحديث ويكون المذهب مخالف لهذا الحديث يعني يجيء, يجيء بنص معين عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة وربما خالف الحديث المشهور من مذهب الشافعي فيقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وهذا هو المذهب إذ أن الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فهي مذهب الإمام الشافعي انظر لهذا الانتزاع الجيد من الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وغير ذلك كثير ما يقول ولو وقف الشافعي على هذا الحديث لا عمل به. لو وقف الشافعي على هذا الحديث عمل به. في بعض المواطن كان يعيب على بعض أصحابه، كالك إمام الجويني وغيره مثلا من الأئمة المشاهير أو الإمام الغزالي. هؤلاء كانوا فقهاء لكنهم ما كانوا من أهل الحديث. فأنتم تعرفون أن العلم الحديث هو ميزان الفقه. إذ أن الفقه مرتب على أو مستنبط من الكتاب والسنة والسنة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف فكانوا يعتمدون على الاحاديث الضعيفة والموضوعة وشريط الضعف جدا ويبنون عليها بعض الأحكام الفقهية فكان الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ربما يعترض على بعض أصحابه في نقلهم لبعض الأحاديث الواهيه عن رسول الله او المنسوبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيب عليهم ذلك أنهم ليسوا من أهل الحديث. انتم تعرفين الإمام الطحاوي الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إمام حنفي محدث فقيه يعني من الفقهاء المحدثين للحنفية ماشي؟ أصله كان شافعيا ثم بعد ذلك انتقل إلى المذهب الحنفي وصار إماما مجتهدا من مجتهدي مذهب الإمام أبي حنيفه فكان الطحاوي يعد من الناصرين للمذهب والمؤيدين له بالسنة لأنه إمام محدث فنفع المذهب بثراء الحديث الذي كان يحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم كان أحيانا وفي في أحيان كثيرة كان يخالف المذهب لأن المذهب يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نظرنا هذه النظره إلى الأئمة الأربعة رأينا أن أحمد رحمه الله تعالى هو أكثر أصحاب المذاهب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل لك لماذا اخترت أن تتفقه على مذهب الإمام أحمد كما قلت هو مجرد نظام دراسي لتعرف طريقة الفقه وتسير عليها بطريقة الأئمة لكننا لا نتعصب لمذهب من المذاهب بل حيثما صح الحديث هو الذي يقودنا. وكثيرا ما سنخالف مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لكن الامام أحمد اخترنا مذهبه لأنه اثرى تلك المذاهب بالسنة يزاك الله خير يزاك الله خير فلأن مذهب الإمام أحمد هو أكثر المذاهب ثراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه قد ثبت عن أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى انه قال لعبد الله بن احمد ان اباك يحفظ ألف, ألف حديث 1000000 ألف ألف حديث طبعا بالمكرر بالموقوفات بالمقاطع المقاطع اللي هي الموقوف على انساء اثار التابعين وهكذا هذا كله يدخل تحت لفظه الحديث مش حديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب قال ان اباك يحفظ ألف, ألف حديث قال كيف عرفت ذلك قال ذاكرته يوما فأخذت عليه الابواب ذاكرته يوما فأخذت عليه الابواب لأن طريقة الأيمة في المذاكرة أنه يذكر ما يحفظ في هذا الباب في هذا الباب تحفظ كم حديث أحفظ كذا يبدأ يذكر فيحفظ قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى وكان أحمد يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم سردا كما يحفظ الفاتحة يحفظها كما يحفظ الفاتحة أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن مسح الخفين قال إنه قد ثبت عن أكثر او عن قرابة عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أحاديث المسح على الخفين قال اعتبرته يوماً مرة كده عمل بحث في الذي عنده في اي حديث في المسح الخفين يوم الله مرة كده فكر فجمع الأحاديث التي ورث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن أحمد رحمه الله كان من ميزات مذهبه أنه كان من أحفظ الناس لفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم الاثار عليها الاثار او الموقوفات كان رحمه الله تعالى من أحفظ الناس لفتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يختلف قول أحمد رحمه الله في المسألة بناء على ما عنده من اختلاف الصحابة يعني ربما أحيانا ينقل يسأل في فتوى معينة فيفتي بقول عبد الله بن عمر ثم يسأل فيفتي بقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم اذا اختلف الصحابه رضي الله عنهم اما انه إن, ان احمد يعمل اقوال بعضهم اما انه يعمل اقوال بعضهم او اما انه يرجح رضي الله عنه في أقوال الصحابه رضوان الله عليهم أجمعين إذا اذا كان أحمد هو احفظ الناس لحديث رسول الله اقصد بالناس أصحاب المذاهب الأربعة هو أحفظ أصحاب المذاهب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحفظهم لفتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى من خصائص مذهبه أنه ربما ربما يحتج بالحديث الضعيف إذا ما وجد في الباب غيره وكان ممن يسير على طريقته في الحديث الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أبو داود السجستان صاحب السنن أبو داود يعتبر من أشبه الناس سمتا ودللا بالإمام أحمد والإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أستاذ الإمام أبو داود رحمة الله عليهم أجمعين فكان يعتبر الحديث الضعيف الذي يعني لم يشتد ضعفه إذا لم يجد في الباب غيره ويقول هو عندي أولى من أقوال الرجال طبعا يقصد بأقوال الرجال من دون الصحابة من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الأئمة قال أن الإمام أحمد إنما قصد بالحديث الضعيف الحسن ونقلوا يعني بعض السلاسل التي حسنها الائمه بعد ذلك كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عن جده هو, جد هو عبد الله بن رضي الله عنه قالوا أن هذه السلسلة مثال لما كان يقول عنه أحمد أنه يعمل به وهو من الضعيف لماذا يا إخوة؟ السلف أو المتقدمين ما كانوا يقسمون الحديث إلى ثلاثة أقسام كما هو عند المتأخرين أو عند الطبقة اللي بعد شوية اللي انتشرت من بعد الإمام التلمذي رحمه الله تعالى حيث انتشر تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعي بل كان الأئمة من المتقدمين يقسمون الحديث إلى قسمين هذا الغالب عندهم يقسمون إما مقبول وإما مردود. يعبرون عن المقبول بالصحيح وعن المرضود بالضعف. فبعضهم كان يدخل الحسن لأن قسم الحديث الحسن ده مختلف فيه ويصعب بدقه أن تحدده لمبناه على الاجتهاد في حال الراوي والراوي اللي هو حديث حسن متردد فيه بعضهم يتكلم فيه بجرح بعضهم يتكلم فيه بتعديل فعشان تجمع بين أقوال الائمه ممكن تخرج بنتيجه ان صدوق أو تقول ان حديثه ايه حسن فبعضهم قد يجعله من باب الضعيف وبعضهم يجعله من باب إيه؟ من باب الصحيح ولذلك كان صنيع ابن خزيمه رحمه الله وعلى إثره ابن حبان رحمه الله عليهما كان صنيعهما في كتابيهما ان هو ما فيش عنده حسن صحيح وهو وسم كتابه بالصحة ابن خزيمة قال الصحيح للصحة كذلك فنظروا فإذا فيه كم من كبير من أحاديث الحسان فقالوا هذا يؤخذ عليه ملا في الحقيقة هم مكنوش بقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام بل أدخل الحسن تابعا للصح وبعضهم أدخل الحسن تبع للضعيف من هنا قالوا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال أن العمل بالحديث الضعيف أحب إلي من أقوال الرجال قالوا إنما قصد مثل عمر المشاعب عن أبيه عن جده أو علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة تلك السلاسل المشهورة عند أهل العلم بعضهم يحسنها وبعضهم يتكلم خلاص؟ كان إمام أحمد بضعف كان إمام أحمد يرى أنها من قبيل الضعيف وقالوا أن الإمام أحمد كان يعبر عنها بالضعيف لكنها بعد أن قسم الحديث إلى أقسام ثلاثة هي في الحقيقة مقبولة إذا أحمد كان بيحتج بالأحاديث المقبولة ليست بالأحاديث الضعيفة لكن الصحيحة والتحقق في مذهب أحمد وفي صنيعه وطريقته في الحديث وفي الفقه تدل على أنه قصد الحديث الضعيف أنه قصد الحديث الضعيف الذي هو من من من قبيل المردود من لكنه ضعيف خفيف الضعف الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينقل أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في سبب اعتناقه وللذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ومن الأسباب التي حملتنا على اعتناق مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن أحمد أكثر الأئمة الأربعة الأربعة فقها وعلما فقها وعلما وذكر مناظرة حدثت بين محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله وبين الإمام الشافعي الإمام الشافعي قال لمحمد بن الحسن أسألك بالله أصاحبنا أعلم بكتاب الله عز وجل أم صاحبكم يقصد الإمام الشافعي صاحبهم من؟ اللي مالك الشافعي تتلمذ على يد من؟ مالك وحفظ الموطا كما تعلمون وكذا محمد بن الحسن محمد بن الحسن روى موطأ وروى الموطأ من ضمن روات الموطا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى لكنه كان حنفي المذهب صح هو من مالك لكن كان حنفي المذهب خالص يعني فالإمام الشافعي قال أنشدك اتفضل. قال أنشدك الله أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ فقال مما وقد أنشتني الله أصاحبكم قال أصاحبنا أحفظ أو أعلم بالحديث أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم قال أصاحبنا أعلم بالنزخ والمنسوف أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم فقال له الإمام أصاحبنا أعلم بفتاوى الصحابه أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم قال إذن بقي القياس ونحن نقول أن صاحبنا أعلم كذلك بالقياس يعني ما فيش بقى الحالة اللي بس يتميز بها إن تميز إن سلمنا ولم يسلم الشافعي رحمه الله فهو لا القياس قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقد كفان الشافعي قد كفان الشافعي تلك المقارنة بين مذهب أحمد ومذهب مين أبي حنيفة إذ أنك لو نظرت إذا أردت أن تعرف الفارق بين مذهب مالك اللي هو كان بيستشهد بالأمام الشافعي وبين مذهب أحمد فقار بين الموطأ وبين المسلم فالمسند يحتوي على ثلاثين ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلها مرفوعات يعتبر المسند جله من المرفوعات وهكذا يسمون الكتاب المسند المسند مع المتصل المرفوع متصل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وان احتوى على بعض الموقوفات فهي ليست أصلا لكنها تبعاً تبع شيخنا المسند صحيح لكن فيه الضعيف فيه شديد ضعف جدا وذكر بعض الائمه في الموضوعات لكن يعني بعض الائمه رد على من قال بأن في مسند الامام احمد احاديث موضوعه ودفع عنه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر صنف كتابا قال القوي المسدد في الذب عن مسندي أحمد. كتاب كنا ذكر في الأحاديث الله عشرين التي عن أحمد رحمه الله تعالى أظن أن بعضها أدخلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات المهم أن الإمام الجوزي كان متساهل, كان متساهل في كتابه وقال عنه الذهبي صنف كتباً لو أراد أن يحررها لحتاج إلى عمر كعمر لو أراد أن هو يحرر تلك الكتب ويقوم بتحقيقها والتدقيق فيها والنظر والاعتناء لحتاج إلى عمر مثل عمر فكان معروف الإمام ابن الجوزي رحمه الله بالتساهل بالجمع يعني كثير الجمع فكثرت التصنيفات ولكنها لم تحقق فقال فإن قارنا بين المسند والموطأ بدأ لك, أيهما أكثر علماً بدا لك أيهما أكثر علما إذ أن مسند الإمام أحمد يحتوي على ثلاثين ألف حديث وقال أحمد لعبد الله ابنه قال عبد الله وقد حدثنا أبي بالمسند الإمام أحمد ما حدث أحد بالمسند كاملا إلا أبنائه فحسب الإمام أحمد في آخر عمره ابتلي في فتنة خلق القرآن فتسلسلت عليه الابتلاءات بعد ما زالت عنه فتنة خلق القرآن فعظموه بعد ذلك الأئمة, الأئمة بعد ذلك عظموا أمر أحمد فبدؤوا يعني يوصلون إليه الهدايا وأحمد كان يخاف من فتنة السلطان كان يقول أن هذه الفتنة أشد من فتنته في السجن هذه الفتنة أشد من فتنته اللي حدث له في السجن اللي هو يتقرب إلى أبوه بالسلطين وبدأوا يبعثوا عنه حتى أنه مما أثر أنهم أرسلوا للهدايا إلى ابنه صالح وكان صالح كان ابنه صالح فقير للفقراء فلما جاءته الهدايا أقسم عليه أحد الله يقبله قال يا أبتي ألم تكن تدعو الله لي أن يرزقنا كنت ابتدى ربنا يوسع عليه الرزق ونزعيها لك. فقال له يا بني لا يكون ذلك على حسابي أبيك الهدية قال لك وكان أحمد لا يصحبه معه في مكان ما بقاش معه في اي مكان يذهب إليه رحمه الله تعالى وكان يابى أن يأخذ جوائز هؤلاء فلا يقربها أبدا حتى مات رحمه الله تعالى ولم يتلبس بالقرب من السلطان لا شك يا إخوة أن هذه من الفتن الكبيرة جدا التي يقع فيها الإنسان الاختلاط بالسلاطين وغير ذلك وهذا المجال عموما هذا مجال مجال فتنه وقل من يخرج منه سالما أي حد يدخل مجال ده قل له والله ان يخرج منه سالما فنسال الله عز وجل ان يسلمنا ويسلم أن أن أن اخواننا من الوقوع في الشدات احنا كنا بنشوفوا عبد الله عبد الله كان يا عبد الله وصالح وآخرين لكن مشهورين عبد الله وصالح بقول لكم حضره عمر نعم اخوان اه لكن لكن اشهرهم هو عبد الله اشهر كان مثل الإمام من أبنائه هو عبد الله وصالح له أسئلة ايضا له سؤالات صالح لابيه لكن الأكثر عبد الله زي بالضبط كذا ابي حاتم الرازي فإن أنا لا أعرف من أبنائي إلا عبد الرحمن عبد الرحمن هو المشهور هو اللي روى كتب أبو عنه جميعا فلما المحمد رحمه الله تعالى دلت تلك المقارنة على أن أثر المذهب ومذهب الإمام أحمد وكانوا يتعجبون كما قال ابن عقيل وإني لا أتعجب ممن يقول أن أحمد فقيه محدث وليس بفقيه ومن نظر إلى أجوبة أحمد وإلى اختياراته الفقهية يرى أنه عنده دقة في الفقه متناهية عنده دقة في الفقه متناهية ثم مثل بعض الأمثلة من دقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفقه إذن نخلص من, من, من هذه النظره من هذه المقارنات بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مذهبه أثر المذاهب وأغناها لأنه أكثر علما بالسنة بفتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بأقوال التابعين لكنه وأحمد كان يحتاج بالاجماع أحمد كان يحتاج الإجماع فالإجماع عند أحمد أيضا من الحجز التي يحتاج بها وأما ما نقل عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال من يدعي الإجماع فقد كذب ومن يدرك أن القوم قد أجمعوا فهذا كان في ثناية مناظرته أو كلامه مع, مع أحدهم فكان يناقش في مسألة معينة فقال ومن يدرك أنهم أجمعوا في هذه المسألة من يدعي الإجماع فقد كذب يعني أن الإجماع صعب هو الإجماع صعب صعب جدا ومتعسر ومن ثم فإن بعض الائمه قال بأن الإجماع متعذر لا يتحقق ابدا إلا في عصر في زمن الصحابه الكل يقول بحجية الإجماع لكنهم يقولون أن الإجماع متعذر بعد الصحابة رضوان الله عليهم لأن الناس تفرقوا في الأقطار وما يدريك أن كل مجتهد الأمة قد وافقوا في هذا الحكم وكيف تصل إلى كل مجتهد الأمة رب مجتهد مغمور ربّى مجتهد مغمور لكن هذا الكلام أجيب عليه طبعا بأن المجتهد ولا بد لا بد إذا وصل إلى حد الاجتهاد وهيصل الاجتهاد إزاي نزل من السمك ولا كان يسافر ويذهب ويرحل ويطلب وي... ووصل الاجتهاد كيف وصل الاجتهاد لا بد أنه اجتهد اجتهد في تحصيل العلم فسافر هنا وسافر هنا، فكونه يحصي علما حتى يسير يصير مجتهدا فقد حصل كمن هائلا من العلم، فهذا حاله يجهل، مثل هذا حاله يكون مجهول، مش ممكن مش ممكن حاله يجهل، وما من إمام من العلمات حافظ العلم ودرسه فكتماه أبدًا، بل أنا أذكر من الآثار التي ذكرها الإمام الخطيب رحمه الله تعالى أنه ااا ذكر أن أحد الأئمة أخذ على نفسه الا يحدث ابدا خلاص يمتنع الحديث وفعلا امتنع عن الحديث عن نشر الحديث يعني وعقد مجالس التحديث فنام فرأى في المنام كأنه في ساحة خضراء ثم رأى بعض الكراسي موضوعة في هذه الساحة الخضراء ثم رأى أصحابه أقران من أي من أقرانهم يعني فرأى أصحابه من المحدثين كل واحد منهم يجلس على كرسي ثم وجد كرسيا خاليا قال فذهبت لاجلس عليه فقيل لي لا لا تجلس قلت ولما قال لانها فقلت ولما إنهم أصحابي دول أصحابي اللي يجلسوا معايا أصلا فقيل له لأنهم بذلوا ما عندهم من العلم وما بذلت أنت ما عندك من العلم قال فاصبح في الصباح يحدثه إذا هذا هدي السلف كانوا إذا حصلوا علما أخرجوا فإذا أخرج العلم لابد أن يكون له ايه قل علمه ينتقل هينتقل ينتقل مش ممكن ابدا ومش عاد في قمقم مش هينتقل علمه لا هينتقل علمه لأنه ما حصل العلم إلا بعد أن اجتهد وصار وذهب وهكذا فعرف لا شك أنه معروف ثم أنه لن يكتم العلم لن يكتم العلم بل إنه سيبث هذا العلم فسيكون له من يحمل عنه العلم فإمكانية الإجماع عند جماهير الأصليين ممكنة ده كمان في العصور الايه؟ القديمة في العصور اللي فيها نحن, نحن الآن فهي أسهل وأيسر إذ أن وسائل الاتصال أصبحت يعني سهلة وميسرة جدا يمكن أن تتصعى بعالم في أي قطر في أقطر الأرض فتعرف قوله في مسألة من المساء يبقى قول إمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا وما يدرك أن القوم قد أجمعوا بعضهم حمل ذلك عن أحمد ونقل أن أحمد لا يرح الجية الإجماع وهذا غير صحيح بل أحمد نقل الإجماع في مسائل كثيرة وأحيانا ينقل الإجماع فيقول اتفقوا على كذا أجمعوا على كذا أصرحوا وأقوها أجمعوا، خلاص. ثم اتفقوا، هذه أيضا من الفاظ الإجماع. واحيانا ينفي الخلاف يقول لم يختلفوا فيه، فهذا أيضا من نقل الإجماع، لكنه في القوة اللفظي أضعف شوي. في القوة أضعف شوي إذ قد يدخله بعض الاحتمالات، لكن هو كذلك من الفاظ الإجماع. بنت ما جلك يقال اتفقوا، لكنك انتبه. إذا قيل هذا في المذهب ربما أحيانا يقصدون اتفق الأصحاب في المذهب يعني الكتب المذهبية الخالصة المذهبية الخالصه أنهم اتفقوا على كذا واختلفوا على كذا كلامه كله على إيه على الأصحاب. الأصحاب في المذهب خلاص ربما يختلف هذا في الكتب المقارنة ككتاب المغني المغني مذهب مقارن هو مش هوش مذهب فقط هو يحرر المذهب وبعدين ينقل عن سائر الأئمة فإذا قال اتفق الأهل العلم أو اتفقوا على كذا فالغالب أنه هو يحمي تحمل عبارته على اتفاق علماء الأمة لا على اتفاق المذهب لكن على كل حال عليك أن تتحرى غالبا غالبا غالبا أو في كثير من نقل الاتفاقات ممكن يكون فيه نظر ولذلك الإجماع منصنف في الإجماع فإن تصنيفه مجلد أقصى على مجلد أقص أقص حاجة مجلد، بل إن ابن عبد البر رحمه الله تعالى الذي هو مشهور يعني نقل عنه مجلد كبير في الإجماع يعني ما زاد عن مجلد كبير لكن مجلد مع أنه من متساهلين في مس في مسائل الإجماع وكثيرا ما يقصد الاتفاق يحمل الاتفاق على تفق الإمام الأربع كثيرا يقول اتفقوا يقصد مين إلى الإمام خلاص يعرفنا أن أحمد رحمه الله تعالى لما ينقل, لما ينقل إن هو نقل عنه الإجماع وأنه يرى حجية الإجماع مش معنى ذلك أنه يرى حجية إجماع الصحابة فحسب لا, لا بل يرى أن الإجماع سارم وأنه ممكن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قيل في من بعض الصحابة يقال كذلك في الصحابة فقد تفرقوا في الأمصار وبعد أن فتحت الدولة الإسلامية وذهب كل صحابي إلى بلد بلاد وخلاص الاتصال بهم صعب إن قيل إن ده مستحيل يبقى ده مستحيل صح هو أضعف لكن يقال فيه مثل ما قيل في من بعده كتب <تصفيق> اللبن المنذر هو أفضل معك؟ ابن المنذر في فيه تساهل أيضا من أفضل من نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله تعالى من أفضل من نقل الإجماع ابن حزم ابن تذكرون حتى أذكر اسمه، ومع ذلك انتقد عليه ابن تيمية الرحمان الله تعالى بعض بعض النقولات. هذا كله من اسمه أو لماذا اسمه نشوفه. نوجي عندنا اسمه رضي الله. و ابن المنزل رحمه الله تعالى يحتذر يحتذر في نقضه يعني يقول أجمع كل من نحفظ من إيه؟ أنت تقوله أنت منقذ عليك الإجماع ولا؟ والله بقول من نحفظ ده اللي نحفظه ما ذلك فعليه عليه انتقاد يعني أقول أن ابن حزم رحمه الله تعالى يعتبر كتابه الإجماع مع ذلك فقد انتقد على الشيخ الإسلام التيمية وأظن أن معظم الكتب المطبوعة فيها انتقادات شيخ الإسلام التيمية على ابن حزم في الحاشي في حاشيات الكتاب لكن لو أنكم أردتم أن تشتروا الكتاب فدققوا إنه يكون فيه عليه حاشيه شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى. نقل أصحاب أحمد عن أحمد الإجماع في مواطن نقل عنه الإجماع. في مواطنها كثير قالوا قال أحمد أجمع أجمع الأمة وأجمع أهل العلم على كذا من ضمن المسائل المشهورة جدا التي نقل فيها الإجماع عن أحمد لكن بضغض لم يختلفوا ما هو ما بيقول لم يختلفوا ما يدري أنهم لم يختلفوا ما هو زقيل أن أحمد لا يرح جهة الإجماع طب ما هو نقل عنه أنه قال لم يختلفوا في كذا مثلا ده نقل ما فيش في كلام ابنه ينقل عنه فهناقول له وما يدرك انهم لم يختلفوا لا لا لهم اختلف ولكن لم ينقل أو لم يصل هذا أيضا وارد ولا مش وارد وارد إذا كلام أحمد يحمل على ما ذكرت آنفا أنه في قضية خاصة قضية في قضية بعينها مثلا في مسألة الدماء نقل عن الإمام أحمد في نجاسة الدماء قال أنهم لم يختلفوا لم يختلفوا في نجاسة الدماء مطلق الدماء جميع أنواع الدماء منها طبعا دماء الجراحات، لكنهم يرون أنه يعفى عن يسير الدم وستعتني المسألة وبإذن الله تفصيلاً في محلها إن شاء الله. خلاص يا إخوينا، يا صيغوه. هادي بنبدأ بالنسبة لكتاب زاد المستقنع فهو يعتبر من أفضل كتب الحنابلة ومن أرجحها ومن الكتب التي يعتمد عليها في الملا. من الكتب التي يعتمد عليها في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولذلك كثرت, كثرت عليه الحواشي والشروح وعمل الأئمة كان على هذا الكتاب وهو في الأصل اختصار الكتاب المقنع, كتاب المقنع ومن أشهر المختصرات, المختصرات التي انتشرت جدا في مذهب الإمام أحمد مختصر الخرقي مختصر الخرقي هذا المختصر الذي شرحه ابن قدامى رحمه الله تعالى وغيره جمع كبير جدا من أئمة المذهب قاموا بشرح هذا الخرقي الخرقي أنا أعرف الخرقي الخرقي تسكين أنت عليك ضبطه ماشي؟ يضبطها لنا أحدكم يضبطها ايه ايه طيب تطبيقه انت الحواري الكامل الكلام نهضيك في الشرح نعم يعني زيب نكتب لما قلته هدا؟ كلام هضيك في الشرح كله ولا؟ لا مش في الشرح ما هو احنا يعني في حاجات مكتوبة في الشرح في حاجات احنا بنذكرها بنشرح نشرح الشرح يعني لكن انا اجتهدت ان انا احاول اخلي الكتابة قليلة يعني ان الاعتمال يكون اكثر على الشرح في بداية الشرح استجدون هذا يعني موجود في بداية حتى الشرح كنت اوثر الاختصار في البداية وبعدين طررت وبعد ذلك عشان كثت الكتابة بس ان انا اطول فبقيت احط بزيادة شوية في الشرح علشان اخفر على اخوة من الكتابة لكن لا شك ان أنا حينما نشرح الشرح بينبين إزاي إحنا قلنا بهذا القانون أو إزاي قل الإمام بهذا القانون يبدأ يعني كل ده يحتاج إلين، فأواجه شيء أراه صراحة إن التسجيل عشان ما نطولش. تفضل. ممكن على ما نيجي، أول شيء مثلاً طولنا إحنا خد مرة قعدت خد مثلا مثلاً المخطوع أنا ماشي مزكين هذا المية. فيها لو فيها حاجة. طيب خلاص. نش شاء الله. بقى يعني الطفل فايد إن شاء الله. طيب خلاص إن شاء الله. ماشي تخرا بسم الله الشرح ماشي نعم ده كان شرح خالص باقرا اقرا الشرح البدايه انا انا ذكر عندي المتن حطت المتن موجود في في الشرح في الشرح اه يعني المتن ثاني عامله حسب بال... ايه بعد المقدمه هتلاقي المتن المتن كده بخط التليفون هنفرط بحطه في النص كده اقوله كذا اقول ماشي صندوق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه المجالس نتدرس فيها الفقه وهو من أعظم العلوم ومن أفضلها فإن هذا العلم يتعرف به المسلم على كيفية عبادته لربه سبحانه ويعبد الله على بصيرة من أمره إذ العمل لا لا يتقبل مع الإخلاص إلا بأن يكون على السنه صوابا فوجب على المسلم أن يعبد الله على بصيرة من أمره بالتفقه في دين الله تعالى وبه يعرف المسلم ما أحله الله وما حرمه من البيوع والانكحه وغير ذلك وبه يتعلم الحدود والجنايات ونحو ذلك ذلك من الأحكام الشرعية التكليفية التي كلف الله بها عباده وقننها لهم سبحانه وتعالى علم الفقه من أهم العلوم الشرعية، فليس يفضل عنه إلا علم التوحيد الذي هو متعلق بالله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته عز وجل. وإن من الطرق التي يتدارس بها الفقه أن يتعلم أن يتعلم من خلال أحد الكتب الفقهية المذهبية، فإن ذلك من الطرق الصحيحة السليمة في تعلم الفقه وليس المقصود من ذلك أن أن يت أن يتلقى ما فيها من صواب وخطأ، بل أن يتدارس وأن يتدارس وتحكم إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيما وقع بين أهل العلم من والخلاف فإنما يذكره صاحب المؤلف الذي نتدرسه أو غيره من المؤلفين بالفقه ليس كله صوابا وليس كله مجمعا عليه بل قد وقع كثير من الخلاف بين أهل العلم إلا أن هذه الطريقة في التدرس والتلقي عن بعض الكتب الفقهية المذهبية أن هذا في الحقيقة فيه فوائد كثيرة من ذلك أنه أسهل ترتيبا من التلقي فيه ايه؟ في فوائد, فوائد كثيرة. فوائد كثيرة. حسنت. كين. من الصرف الصبر. أسهل ترتيباً من التلقي عن طريق الكتب التي جمع فيها مؤلفها الاحاديث النبويه المشتملة على المسائل الشرعية فإن هذا بلا شك أسهل ترتيباً وأوضح بل إن أصحاب الكتب المؤلفه الحديثيه الحديثية ولا الحديثة الحديثية بل إن أصحاب الكتب المُؤلفة الحديثية كصاحب بلوغ المرام والمنتقى من أخبار المصطفى وغير ذلك من الكتب إنما استفادوا ذلك الترتيب من هذه الكتب الفقهية ترتيب في كتب فقهية فقه صرف كتب حديث تمام في كتب حديثية مرتبة فقهيا كتب حديثية مرتبة فقهيا غالبا كتب السنن والمصنفات والموطأ أما يجيلك أي اسم من هذه الأسماء سنة كتب السنن أو المصنفات مصنف بن أبي شاء ومصنف الرزاق إلى آخره الكتب دي تكون مرتبة على أبواب الفقه مرتبة على أبواب الفقه لكن هذه الكتب كتب مسندة أما كتب المعاجم والمسانيد فإنها تختلف في الترتيب المسانيد مرتبة على أسماء الصحابة رضي الله عنه لكن مش مرتبة ترتيبا أبجديا يعني يذكر مثلا أحاديث أبي هريرة فيجمع جميع أحاديث أبي هريرة مسرودة وبعدين يوم يأتي بعد ذلك بب مثلاً بحديث أبي فَكْر الله عنه أو بعضهم يبدأ مثلاً بالعشرة المبشرين بالجنة وبعضهم يبدأ بالمكثرين من الحديث المكثرين من الحديث فياصلو لا علاقة له بالأبواب ولذلك كان كان الاستخراج استخراج بعض الأحاديث من مسنّي من أحمد رحمه الله تعالى أو من غيره من المسنّين فيه شيء من المشقة والصعوبة. الشيخ عبد الرحمن السعاتي. سمعنا عن الشيخ عبد الرحمن السعاتي. إزاي؟ سمعنا الشيخ عبد الرحمن السعاتي. إزاي عبد الرحمن السعاتي. إنتوا عارفين عبد الرحمن السعاتي ده مين؟ عبد الرحمن ده ولد الإمام حسن البنة. هو الذي فهرس مسن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهرس ده. فهرس <أت desconfinasi> ففهرس مسلم احمد فجعله فهرسه فقهيا عشان تستخرج الحديث بتتعب جدا يعني خاصه اذا كان في مسند كاصحاب المسائل الكبيره مسند الامام مسند, مسند الصحابي أبي هريره رضي الله عنه مثلا عده الاف من الاحاديث في المسند عده الاف حتى عشان تخرج حديث من مسلم احمد في مسندي صحابي أكثر من الصحابة هذا فيه إيه؟ شيء من الصعوبة والمشقة لكن طريقة الكتب المصنفة على الأبواب سهلة تروح باب من الأبواب تعرف الحديث دون فين باب من أبواب الفقه في الصلاة في الطهر في الصيام في الحج وتخرج الباب أسهل نعم؟ فهرسها كتب الفقهية آه فهرسها فقهي الأمور سهلت سهل بعد ذلك بعد مرتبة بعد على الأطراف والكلام بعد سهلة يعني أنت تستخدم حديث من من كتاب الأطراف وبعدين بأسها لوقتي كمبيوتر تحط عليه الكمبيوتر الحديث ونعمله ما خلاص بقت الأمور يعني ماش فيها صعوبة فلما سهلت زهد الناس فيها أصعب تحسنت زهد الناس فيه للأسف الشديد ففي كتب بقى اللي كنت لازم الآن كتب مصندة إحنا قلنا ماونش معجم قلنا طيب قلنا المسند طيب المعاجم كالمسند المعجم كالمسند تماما لكنه يختلف عن المسند أنه يأتي باثار الصحابه بتراجم الصحابه قبل أن يسرد ما ورد عنه من الاحاديث يعني مثلا يقول مثلا مسند ابي هريره يبدا يسوق جمله من الاحاديث اللي ورد عن النبي عن الصحابه في ترجمة مين في سيرة ابي هريره مسنده لذلك يصح هذا أن يكون مصدرا من مصادر التراجم للصحابه رضي الله عنه يصح ان تاتي الى المعجم لكن المسند يسوق احاديث الصحابي فحسب خلاص اذا المعجم مسند وزيادة المعجم مسند وزياده غير مرتب برضو غير مرتب لكن مرتب ازاي بقى ترتيب المعجم بيكون ازاي اما انه مثلا معجم الطبراني الكبير مرتب على الصحابة بغير ترتيب الابجدي مرتب على الصحابة يجيء بالصحابة اظن المكسرين ثم بعد ذلك ايه بمن دونهم خلاص معجم الطبراني الاوسط مرتب على اسماء شيوخة بادئ مزلا اسم من أسماء شيوخ يأتي باسم من أسماء شيوخ حرف الألف ويبدأ إيه يجيب بالأحديث التي حدثه بها وهكذا يبقى المعجم الأوسط مرتب على أسماء شيوخ الطبراني صعب صعب لكن سهلت هذه الكتب بعد ذلك لأن لها كتب تانية تخدمها كمجمع البحرين في زوائد المعجمين وكمجمع الزوائد في الكتب التسعة وبعد بدأت إيه؟ تتسهل جاء إمام هيثامي عمل مجمع البحرين في زوائد المعجمين التبني ثلاث معاجم صغير ومعجم أوسط ومعجم كبير رحوا جاء زوائد المعاجم الثلاثة يعني الزيادات التي زادها الإمام التبراني على الكتب الستة ووضعها في هذا الكتاب بأسانيدها مبوبة على أبواب الفقه جاء كذلك الهيثامي في كتاب اسمه مجمع الزوائد كتاب ضخم موجود عندنا هنا أيضا مجمع الزوائد ورح جامع فيه مسانيد زوائد كتب تسع من ضمنها معجم الطبراني كذلك والبزار غير من هذه الكتب بسهولة الخدمة بقى فيه خدمة بعد كده مثل هذه الكتب لكن يبقى لابد الطالب العلم أن يبذل الجهد وأن ينظر في الكتب أن يعرف طريقتها كل كتاب وهذا يعني نحتاج إليه غالبا في الحديث يعني في استخراج الأحاديث والنظر فيها إلى غير ذلك يبقى عندنا هنا السنن هم؟ صنفات. قلنا المصنفات. المصنف سنة وزيد. احنا قلنا المعجم مسند وإيه؟ وزيادة. المصنف سنة وزيد. سنة وزيد إزاي؟ الأصل في كتب السنن أنها تعتني بالأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قول تعتنى بالأحاديث المرفوعة لا يلزم أنها تقتصر على حديث المرفوع. لكن الأغلب إحنا قلنا ندائم إحنا بنتكلم على <تصفيق> الأغلب القليل لا يعوله عليه فالأغلب فيها أنها أحاديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أنها غالبا تنتقي الأحاديث الصحيحة أو القوية لأنها تعتني بأحاديث الأحكام فلما كانت أحاديثها تبنى عليه عليها الأحكام فاعتنى الأئمة بالأحاديث الصحيحة غالبا ده بالنسبة لما تتقارنوا مثلا بالمسند بالمسانيد أو تقارنوا بالمعاجم لكن لما شوفه هو ككتاب فيه أحداث ضعيفة لا تجد فيه أحداث ضعيفة وموضوعة وأدناهم أو أقلهم أقل هذه الكتب هو سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى أقل الكتب الستة وأدناها وما أدخله في الكتب الستة اللي ابن طاهر السلفي السلفي بالكسر السلفي مش بس مش أدخلها في الكتب الستة ثم بعد ذلك عبد الغني عبد الواحد ثم بعد ذلك الإمام المزي فدخلها مع الكتب الخمسة خلناها كتب الستة كتاب فيه كمية كبير من الأحاديث الموضوع للأسف لكن دخلوا في الكتب الستة لأن هذا الكتاب يحتوي على أفراد أكثر من غيره في في حديث تفرد بها الإمام ابن ماجه رحمه الله من حيث القوة فالموضوع من حيث القوة فالموضوع لا شك أنه أقوى منه كان حقه أن يدخل لكن لأنه أفرضه أقل الحدث فرضها بها فدخلوا كتاب الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى المصنّف البَر بنفس طريقة السنن لكنها ليست كشرط السنن يعني ما بتشتريش الشرط القوي اللي عنده السنن واحد اثنين انها تعتني جدا باثار الصحابه والتابعين وتابع التابعين الموقوفات والمقطوعات يبقى لما اكون عايز اطلع اثر من الاثار الوارده في في الفقه نحن بنتعب في المسائل الفقهيه بنتعب جدا في مسألة الاثار الاحاديث المرفوعه سهل انك تطلعها من الكتب لكن المشكلة عندنا في الاثار الاقوال الصحابه ممكن مش بالصعوبه الشديده لكن الصعوبه الشديدة جدا بتكون في اثار السلف وانت أن تقوم ببحث مسألة كبحث مستقل تحتاج أن تخدمها من عائل حديثية كل الأثار التي تيجي عندك قال فلان قال فلان أي قول لابد أن تأتي به مسلنها ثم لابد أن تنظرها في صحته طب المصدر بتاعنا بقى المصدر الرئيسي اللي نعتمد عليه إيه كتب المصنفات مصنف ابن أبي شيبة مثلا ومصنف بذات مصنف ابن أبي شيبة فإن هو مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق ليه الأقوال دي كلها في أبوابه يجي في الباب مثلاً كتاب الصلاة يبدأ يجيب له كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التابعين تابع التابعين ويجي ينزل ينزل لغاية مثلاً إيه ما يجيب شيوخه هو. إمام أبو بكر الشيب مثلاً يأتي بشيوخه رحمه الله تعالى إمام أبو بكر الشيب يعطون المشايخ ااا اللي ما مسلم ماشي ومثله مصنف عبد الرزاق هو أقدم من مصنف ابن أبي شيبة والموطأ قريب منه الموطأ قريب منه كذلك هو الموطا مبوب على الأبواب الفقهية كذلك خلاص يبقى عندنا بس المسانيد والمعاجم هي اللي إيه اللي مبوب على الأبواب الفقهية وذلك كان فيها صعوب دي كتب مسنالحة ذكرناها الآن هناك كتب فقهية حديثية اللي هو ذكرها هنا غير إيه غير مسندة لكنها اعتنت بجمع الأحاديث مبوبة جمع بعض الأحاديث الوقت هي ما بتاخدش من كتاب معين انت عندك مثلا المسند عندك مثلا سنن التبمذي حديثه صح؟ سنن النسائي أحاديثه وهكذا هذا الكتاب الكتب اللي هي كالمنطقة أو كاللغة أو غيره يجمع لك على الأبواب الفقهية ينتقي من جميع الكتب، من جميع كتب السنن في كل باب من الأبواب. يعني مفترض إن هي تكون ايه أفضل أجمع، مفترض إنها تكون الصحيح ويترك الضعيف ويأتي بهذه الآثار بغير سند. يأتي بغير سند. من أوسع الكتب كتاب الأحكام الكبرى. نزوف في هناك تبسن أخذ تحت لعد الحق الإشبيلي. إيش تم كرة؟ ماشي؟ الإشبيلي. بدأ من أوسع الكتب المن بهذه هذه الطريقة وعليه بعض الانتقادات وفي كتاب الإمام الملاقيق العين وغيره يعني بعض الكتب من الكتب المشهورة بقى جدا التي اشتهرت لأنها شروحات بهذه الطريقة كتاب المنطقه كتاب المنطقه الذي وضعه ابن تيمية الجد، اللي هو المجد، المجد، ابن تيمية، يقول ابن تيمية الجد، جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جمع أحاديث في كتاب المنتقى، وكتاب المنتقى هذا شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب المعروب بنيل الأوطار, الأوطار، شرح فيه كتاب المنتقى، ولوم انتقادات عليه، انتقادات في الأحاديث، وانتقادات كذلك في الترتيب، انتقادات في الترتيب. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقفت له على كلام في في بعض كتب المصطلح مش في كتب الشروح في كتب المصطلح في كتاب النكت على نزهه كتاب النكت على ابن الصلاح ذكر أنه صنف كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر صنف كتاب بلوغ المرام في ادله الاحكام اللي هو شرحه بعد كده مين شرحه قدنا أيوة الصناعي رحمة الله تعالى. الصناعي فكرة يعتبر من شيوخ الشوكان هو أقدم من الشوكان. الصناعي من شيوخ الشوكان. كنت أظن قديماً من زمن العكس ثم وجده أي الشوكاني نقل عن الصناعي رحمة الله تعالى في بعض المواضيع. نقل عن الصناعي في بعض المواضيع. لكن نفس النفس يعني نفس الطريقة. فيها شيء من الظاهريه يعني عنده شيء شيء شويه من الظاهريه يأخذ يميل احيانا الى المذهب الظاهري احيانا لكنه إمام يعني في بعض الشرخ يكون المذهب الظاهري من لهذا مردود عند جماهيرنا هذا مردود هذا مذهب معتبر ومعول عليه صحيح بعض الائمه حاربه جدا وبشدة وبعض الائمه انكر ان يكون هذا مذهبا خامسا لكنه فرض نفسه انا اذكر في سير اعلام النبلاء في ترجمه ابن حزم ربما في ترجمه ابن حزم ابن حزم رحمه الله تعالى كان في في في الاندلس ابن حزم اصلا يعني نشأ في البلاد على المذهب الايه المالكي لان المذهب المالكي هو السائد في الاندلس بلاد الاندلس وكان من سبب سياده المذهب المالكي في الأندلس أن القضاء كان هناك يقضي بالمذهب المالكي مش هيكون عليه فكان القضاء يقضي بالمذهب المالكي فانتشر جدا المذهب المالكي في بلاد الأندلس فابن حزم رحمه الله تعالى نشأ طلع المذهب المالكي كان ابن عبد البر طبعا من الأئمة المشهور جدا لكن أظن هو من شيوخه نعم من شيوخه ابن عبد البر يعتبر من شيوخ ابن حزم رحمه الله تعالى فبدأ بدأ ابن حزم رحمه الله تعالى يأخذ العلم لكن ذهب من ذهن الآن شيخه في المذهب الظاهري تع... نعم لا لا دا دا داود دا داود الظاهري عالي فعالي داود الظاهري توفي في آخر القرن الثاني داود الظاهري توفي في آخر عا عزون سنة مئتين وثمانين تمام وظل مذهب داود الظاهري منتشر إلى آخر القرن الثالث وبعدين ما أدري شباب يقاوم مذهب مذهب الأئمة الآخرين انتشرت فاندثر اندثر خلاص يسمونه مذهب المندثر مين اللي أحيى باب على كده ابن حزم رحمه الله تعالى فابن حزم درس على أحد شيوخه اللي هم أصحاب المذهب الظاهري فأعجب جدا بالمذهب الظاهري أخوينا أيمة المذهب صار حفاظ يعني يمتازون بالحب فابن حزم فرض نفسه فرض نفسه أنه كان حافظا كان محدثا فقيها يحفظ مذاهب الأئمة الأربعة وينقضها يقول لهم قلتم كذا فإن قلتم كذا قلنا لكم ويفضل شغال معه قلتم تنتقدون في مسألة الفلانيه قلنا كذا وقد خالفتموه في مسألة كذا في المسألة كذا والمسألة كذا يجيب مذهب مذهب مذهب مذهب ويأتي بايه بالأشياء التي تنتقد على هذا المذهب دلنا على السرعة في الحفظ. يقول الآن تحتجون بقول الصحابي في هذه المسألة وقد خالفتم في المسألة أجل فلانية كذا قلتم في هذا والمسألة فلانية قلتم فيها هذا فرض نفسه صح كتابه احتراق وحرقه أزو جدا لأن كان بينه بالملكية بين مناظرات وكان يعني شديد جدا على الملكي هو شديد أشد على الحنفي لكن كان شديد على الملكي فكان بينه بين العربي ابن العرب المالكي له كتاب في أحكام القرآن كتاب مشروط في أحكام القرآن كان بين وبين ابن عربي مشاكل مناظرات الشاهد من كلام الذي أردته أن أذكره أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن حزم أو ابن عربي لا أذكره الآن ربما تكون في ابن حزم مرت عليه الشرعان الولاء قال وابن حزم عندي أجل من ابن العربي هو أحفظ منه وأعلم من ابن العربي رحمه الله تعالى ففرض نفسه يعني فصحيح بقولك بعض العلماء كان ينكر جدا مذهبه وأنا أذكر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمه الله تعالى ما كان ينقل خالص عن ابن حزم ما كان شيء ينقل عن ابن حزم ثم ذكر بعد ذلك أن مذهب الظاهرة لا يعتد به في الإجماع لا موافقة ولا مخالفة نص على كده إن, مذهب إن الظاهرية سواء وافقوا الإجماع أو خالفوا الإجماع فإنه لا يؤتدوا بقولهم سبب تصنيف الحافظ رحمه الله تعالى لكتاب لغه رائعين ذكر في كتاب النكت قال وإنما أن بعض العلماء يصنف كتبا فيجمع فيها أحاديث الأحكام ويحذف الأسانيد كما فعل الجد ابن تيمية في, في المنطقة لكنه جاء بأحاديث ضعيفة كثيرة بل وأحاديث واهية فلو أنه ساق الأحاديث بأسانيدها لتسقط عنه العهدة لكان أولى لكنه اختصر فحذف الأسانيد وأتى بالأحاديث الضعيفة ولذلك صنفت كتابي بالغيين المرام لسه تصنيفه كتاب له المرام في أدلة الأحكام يبقى الكتب, الكتب دي بتجمع الأحكام من كتب الحديث كلها مرتبة على الأبواب الفقهية ومحذوفة الأسانيد والحافظ تقريبا جل الأحداث التي نقلها في له المرام يحكم عليها بالصحة أو بالضعف في الغالب طبعا مش سلمة برضه لا تسلم جميعها لكنها يعني درجتها أعلى بكثير من درجة المنتقر الذي شرحناه تفضل الأمر الثاني أنه أبعد عن تشتت تزيد ذهن الطالب فإن من المعلوم أن الكتب التي جمعت الأحاديث النب النبوية في الأحكام ليست جمعة الأحكام كلها إذ الأحكام الشرعية مستفادة من الأحاديث النبوية ومن غيرها فإنها تستفاد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والإجماعات والقياسات الصحيحة وأقوال الصحابة وهذه هي المشكلة يا إخوة في دراسة أو في تدريس الكتب الحديثية يعني أنت إذا أردت أن تكون فقيها أو أن تتعلم الفقه ما ينفعش تعلم الفقه من كتب الحديثية فاش كتاب كتاب بلوغ المرام مثلا وشرحوه. ليه انه يحتوي على حديث يحتوي على وكما قال هنا إن في ايات قرانيه وفي اثار للصحابه وفي اقوال للتابعين وفي اجتهادات ونظر وقياسات الكلام ده كله موجود فين في كتب الفقه إذا أنت لا تتعامل مع الاحاديث مجرده بل تتعامل مع على تتعامل مع الاحاديث والشروح التي عليها نتعامل مع الحديث وكلام الفقهاء نفسه كما سترى ونحن في هذا الكتاب هنناقش الألفاظ بتاعته قال كذا يبقى يفهم منه كذا ويحترز كذا يجب عليه أن يقول كذا كل ده في كلام الأئمة بنتعامل إحنا مع كلام الأئمة كأنها نصوص نبوي مع كلام الأئمة طبعا مش بنعطيها قدر النصوص لكن أقصد من حيث النظر والاستنباط والكلام في عندنا حاجتين حاجة اسمها قياس وحاجة اسمها تخريج القياس هو التخريز. هذا جيدا القياس كالتخريج القياس هو قياس نص قياس مسألة ليس فيها نص على مسألة متقدمة أو على نص متقدم لوجود علة مشتركة بين الأصل والفرع انت أنت بتقيس فرع متأخر على اصل متقدم الأصل ده حديث مثلا أو أي حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بعينها نفس علة موجودة في المسألة التي ليس فيها أي نص فقسمنا المسألة اللي فيها ليس فيها نص على المسألة اللي فيها إيه؟ نص لوجود علة مشتركة بينهما خلاص لوجود علة إيه هو التخرج بقى؟ التخرج نفس الفعل لكن ليكون ذلك في أقوال الإمام يعني تقيس على قول الإمام في حكمه على مسألة في المذهب تقيس عليه حكما ليس للإمام فيه قول لوجود نفس العلة الموجودة في المسألة التي حكم فيها الإمام. يبقى أنت نزلت كلام الإمام نزلت منزل... لا نزلت النص نزلت الكلام الإمام منزلت النص فعملت فيه القياس بالضبط زي ما تعمل مع مع النص قصت عليه خلاص ده مش معناه إن هو يعني في درجة النصوص فهمين طبعا لكن هو معناه إن انت هو ما رجم إزاي فلذلك كثير جداً في تجد كثيراً في كتب في المذهب كلام وأحكام ومسائل الإمام ما تكلمش فيه؟ لكن قال لك وهذه تخريج على قول الإمام في المسائل الفنياة قال فيها كذا وهذه يخرج على قول إذن علت وفيها مشتركة ويبدأ إيه يقيس فيخرج عليها مسائل فتلاقي مسائل كثيرة جدا ما تكلمش بها الإمام لكنها داخلة تحت المذهب اسمها في مذهب الإمام أحمد ما تقولش الإمام أحمد يعني ما تقولش وقال أحمد إلا كان أحمد قال بالفعل لكن تقول في مذهب أحمد في مذهب أحمد لا بد التبق إلى هذا الفارس فضل وكتب الحديث الفقهي إنما تجمع الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الأحكام التكلفية فلا شك أنو حينئذ يكون أبعد للتشتيت فإن الطالب عندما يقرأ الكتاب الفقهي يجد في جميع المسائل العلمية التي استفادها العلماء من القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأحكام الشرعي خلاص يبقى اللي بيتفق على الكتب الحديثية ده بيحصل عنده خلل في الفقه وجربنا هذا يعني نبدأ تمسك في كتاب من كتب الحديث تبدأ يشرح ما إيش في صلة ما في ترابط ليش فيه؟ ترابط لكن كتب المذاهب أو كتب الفقهية بتلاقها تسلسل وترابط بطريقة جيدة. فلكلنا بعض لأن لأن يتشتت ذهنه بأن تج بأن تجمع لون مسائل من تجمع مسائل من مصادر أخرى بل يجد هذه المسائل موجودة في الكتاب الذي يتدرسه فإن تدرس من الكتب الفقهية ليس منكرا كما ليس منكرا كما ينكره بعض طلبة العلم هذا أمر ليس بصحيح. بل إحنا عندنا يا إخوة طرفان ووسط. عندنا طرف بينقم جدا على الدراسة المذهبية وعندنا طرف ثاني بينقم على الدراسة الغير مذهبي هذا الطرف اللي بينقم على الدراسة المذهبية سببه الطرف الأول سببه لي الطرف الأول إنتوا عارفين بعد القرن الرابع بعد زمن الإيمان الأربعة بدأ باب الاجتهاد يغلق خلاص هم الذين نادوا بذلك بيغلاق باب الاجتهاد إذ دخل فيه وقد ولا ما ليس من أهله فنادوا بيغلاق الباب فأغلق الباب أغلق باب الاجتهاد بقى الشغل كله أي عبارة عن إيه الشغل كله بقى في كتب الأئمة اختصار تحشية متون شرح المتون وهكذا كل شغل كده بعض المتون بعض ما سنأتي فيختصر وبعدين يأتي على المختصر ويشرح، ويأتي إمام آخر فيشرح الشرح وإمام آخر فيشرح شرح الشرح. تجد تجد أن بعض بعض المتون المتون هو مجرد كلام كلام إيه كلام مجرد بس زي المتن اللي عندنا كده مجرد عن الدليل وخاص في المذهب. يبقى بيزكر لك المذهب في كلام منثور في كلام إيه منصور مجرد عن الدليل غالبا إذا كان بقى في درجة مختصرة بيكون في إيه قول واحد بالمذهب الراجع عنده واضح فلما أغلق باب الاجتهاد كله طالع بعد كده بيعتمد على إنه إما يشرح أو ما يحش إما يخرج يخرج زي ما قلنا هو المقابل, للقياس. المقابل إيه للقياس أو المساوي للقياس فده كان شغل الأيام بعد كده خلاص أغلق باب الاجتهاد بدأ يحصل تعصب للمذاهب ارتبط العلماء بعد ذلك بالمذهب أكثر، وبدأ الانتصار للمذهب، بل صار الأئمة بعد ذلك يأتون بالأدلة لخدمة ايه مذهبه، قول الإمام أحمد ما فيش عليه دليل يجيب له دليل، قول الإمام مثلا الشافعي مش عنده دليل يبدأ الباقي مثلا غير من أئمة يخرج عليه الإيه؟ الأدلة التي عنده وخفت مضربا على الشافعي فيجي هو بالأدلة فح حدث التعصب وتلك الانصاف في مرحلة من المراحل أو في بعضهم كان في قلة كان في قلة وفيهم أهل الانصاف موجود أهل الانصاف فدا حدث تعصب بين المذهب بدأ ده ينقم فدا ينقم فدا ومناقشات بينهم وحدث بقى تعصب بين المذهب ولو كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظل هذا الأمر مدة من الزمان بدأ يظهر بعض المجتهدين كالامام تيميه رحمه الله تعالى تجرد خالص الامام تيميه مجتهد عنده الالات كما ذكرت لكم جميع الالات متوفره عند الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بدا يجتهد ابن القيم رحمه الله كذلك بدا يجتهد الامام الشاطبي رحمه الله تعالي. كذلك اجتهد في اصول فقه له طريقه جديده في اصول الفقه كانت موافقه له مسلك مختلف شويه عن مسالك الاصوليين في هذا الكتاب بدا بعد كده عايزين يرجعوا عصر النهضه الاجتهادي فبدا الاتجاه العكسي يقول لك ان المذاهب دي الدراسه على الطريقه المذهبيه ادت الى التعصب ننقم ايه الدراسه على الطريقه المذهبيه طب نعمل ايه قال لك لا خليك على طريقه المحدثين طرق كتب الحديث والشروح ايه كتب الشروح طلعت بقى عندنا مشاكل يعني. طلع كثير جدا يا إخوة من الدارسين على الكتب هذه كتب الأحاديث المجردة اللي هي كتب الشروح ما يطلعش عنده نظرة فقهية متكاملة أنت بحتاج تتعامل مع أديلا ومع كلام الفقهاء وتشوف نظرتهم وكلامهم والقواعد وتدرس وتبدأ يعني يحصل إيه شغل ونظر لكن ده مش موجود فين مش موجود غالبا في مثل هذه الشروح ولو وجد في الشرح بتحس إن فيه مفاوز تحس إن فيه ما فيش ترابط ما فيش ترابط ليه الشراح يشرحون الاحاديث الموجوده في الباب الباب مثلا يرد فيه احاديث ممكن جزء من الحديث يتعلق بالحكم وباقي الحديث لا يتعلق بالحكم تعرفين الاشياء التي كنت انقمها انا كنت اكلم بعض مشايخنا عليها يعني فيها في بعض الكتب الشروح في العقيده مثلا في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه ياتي في كتاب التوحيد فيذكر احاديث تيجي تشوف مثلا كتاب زي فتح المجيد اللي هو المختصر تجد أن فتح المجيد بيجي ويشرح الحديث هو طبعاً بيذكر الحديث كامل الحديث ده ممكن يكون فيه فقرة واحدة بس التي يدلل بها على المراد على المسألة العقدية اللي هو عايزها المتعلقة بالتوحيد تمام؟ الحديث فيه فقرات أخرى بتتعلق بمسائل كتير يوم الشارح يشرح الفقرة المرادة وبعدين يبدأ يشرح هذا كله في خمسة صفحات أنت هاي شرحتني طب أنا لوقتني مش عارف طب ليه أنت لوقتني دخلتين درس صوفي يعني لوقت عايزاه دخلت مرفق ودخلت مرفسيرة ودخلت في تفسير وأنا جبت ترجمة الصحابي بدأ يكلم في ترجمة الصحابي طب ليه أنا عايزك لوقت تشرح لي المسئلة المتعلقة بالتوحيد وتقلل حجم الكتاب إلى النصف شيل النصف ده فيعني بصراحة وجه نظري إن هي ليه أنت بتشرح أنت لكن نهم طريقة طريقة أهل العلم أنهم يشرحون كل الوارد كل الكلام حتى الألفاظ التي يذكرها الماتن طريقتهم هكذا يشرحون جميع الألفاظ التي يذكرها الماتن فكان ينبغي إذا كان كتاب في الفقه وهذا الكتاب كتاب حديثي وأورد أحاديث فيها جزء متعلق بالمسألة التي في الباب وجزء متعلق في مسائل أخرى الأولى نعمل ايه أشرح جزء الباب وأقول هذا سيأتي مما البخاري سبب تقطيعه لكتابه صحيح البخاري والصعوبة اللي كانت في حفظ صحيح البخاري إيه؟ أن البخاري كان فقيها فمن ثم قطع كتابه هذا وفرقه فربما يجيء بالحديث الواحد فيقسمه في أكثر من عشرة أبواب يجيب الجزء المراد في الباب والجزء المراد في الباب ما يجيبش الحديث كله يسرده مسلم رحمه الله تعالى يأتي بالحديث مثلا في أول كتاب يقابله الصلاة ياتي بالحديث بطوله بعدين يرجع تاني الحديث فيه في, في ممكن في الذكاء فيات الحديث بطوله الامام مسلم ما بوّب كتابه ان مسلم رحمه الله تعالى ما قسمش الكتاب انما الشروح هم اللي بوبوه يسرد الكتاب كله الاحاديث المتعلقه بالصلاة خلاص الشروح بعد كده هم اللي قسموه بقى حديث الايه بوبوا كتاب الصلاه الى ابواب انما يذكر الكتب فقط تمام بخلاف البخار البخاري فقيه رحمه الله تعالى فقطع الاحاديث بهذه الصوره فكان ينبغي على الشراح أن يراعوا مثل هذه الجزئيه اشرح الجزء المتعلق به؟ مش لازم تشرح كل صحيح هم احيانا يختصرون في الباقي ويتوسعون في المراد لكن ايضا لو حذفته لكان ايسر على الطالب وأجمع له فالاتجاه الثاني ده نشأ بسبب إيه الاتجاه الاول قال لك بس ابعد عن التعصب ابعد يبي عن التعصب خلاص بعد خالص عن الطريقة المنهجية الفقهية بدأ يظهر في العصر المعا في المعاصرين في المعاصرين بعد كده ضعف في الملك الفقهي ضعف ظاهر جدا في الملك الفقهي تربوا على هذه الطريقة الطريقة الحديث يقولك لك احنا ما بنتعصبش طيب تستطيع ان تدرس على كتاب فقهي مذهبي ولا تتعصب ايضا طب مال انت هتدرس لمن على خطأ كذلك في كتاب الاحاديث الذي تدرسه انت بتحتاج الوقت إما أنك تشرح كتاب مشروح يعني مثلا فتح الباري شرح صحيح البخاري انت ايضا ستخالف الحفظ ولا لا ستخالف الحفظ صح ولا اذا ستخالف المخالفه موجوده طالما أن هناك اجتهاد طالما أن هناك اجتهاد فالمخالفه ستكون موجوده لكن الملكه بقى هي تبقى مفقوده فده كان السبب في الفوارق اللي شفتوها. تعصب فقدت التعصب الى ترك. ادى الترك بعد ذلك الى تهميش الناحية الفقهية وبدأ حتى الشراح بعد كده او الذين هشروحون كثم الفقهية تجد طريقتهم كالتالي. يقول لك مثلا ايه? الباب. المسألة. الحكم الدليل. الحكم الدليل. الحكم الدليل. ممكن يقول لك كلام بعض الايمة في الاية في الكلام. الحكم الدليل بعض كلام الايمة. في... والطالب ينشأ بهذه الطريقة ما فيش خالص بقى ايه. تربية الملكة الفقهية راحت خالص إلا القليل النادر مثلا في المملكة أو في بعض البلاد التي تسر على هذه الطريقة الفقهية خلاص يا أخو عاش الطريقة السبب؟ بل تدارت ذلك من الطرق السليمة التي ما زال يبينها أهل العلم فإن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وغيرهم من أهل العلم قد تلقوا الفقه من مثل هذه الطرق نعم. لكن لم يكتفوا كما اكتفى كثير من الناس المقلدين اكتفوا اكتفوا بها فتلقوا العلم من هذه الكتب ثم اكتفوا بذلك ولم يحرروا ولم يبحثوا عن الحق بل اكتفوا بما فيها فهذا أمر ليس بصحيح وليس مشروع وهذا هو التقليد المذموم. لكن كون المسلم يتعلم منها ويتفقه ويتفهم ثم يبحث عن الحق بدليله ثم يبحث عن الحق بدليل فإن هذا أمر سائغ, سائغ جائز ما زال عليه أهل العلم. والذنب آه. آه. عندك الدل عند ذنب عند ذنب ماشي والذنب إنما يقع في الصورة المتقدمة بأن يتلقى, منها بأن يتلقى منها تلقي العلم مجردا عن دليله فيأخذ المسائل مقلدا هؤلاء من غير أن يبحث عن الحق بدليله بل لو عرض له الحق بدليله أباه ورفضه أو, أو هو قادر على أن يجد الحق بدليله لكنه يعرض عن ذلك ويكتفي بما تقدم بخلاف العاجز عن البحث والنظر فإنه وجود له التقليد فإن العاجز الذي لا نظر له في المسائل العلمية يسوق له أن يقلد أحد من أهل العلم من غير أن يحدد ذلك بصاحب مذهب ولا غيره بل كل أهل العلم يقلدون كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كتاب زاد المستقنع يعتبر مكنا من متون الفقه ومن يا أخوة في مسألة مهمة جدا تتعلق بالتقليد الأصل أن المقلد لا يجوز له لا يجوز له أن يحكم بقول من يقلده يعني انت مثلا في مسألة من المسائل قلدت فيها ما ينفعش تفتي بها وتحمل الناس عليها ده يحرم لا يجوز يحرم طالما أنك مقلد فأنت تقلد شيخك تدينا لنفسك فقط ومن ثم تحصل مشاكل كثيرة جدا على الساحة بسبب هذا هناك مسائل كبيرة يتكلم فيها بعض أهل العلم والجمهور الأعظم يقلدون الجمهور الأعظم يق... طبعا تقلد درجات ربما تقلد بالدليل وأنت لا تعد قدرك مقلدا يعني تقلد شيخك بدليلي فأنت أيضاً إيه؟ ما خرجتش خضر أنت أيضاً ما خرجت عن التقليل تمام؟ ليه؟ ما أنت إما مقلد وإما مجتهب إما مجتهب إما أن تكون ولو في مسألة من المسائل إن كنت صاحب إن كان عندك من الالات ما تؤهلك للاجتهاد فيلزمك أن تجتهد يلزمك أن تجتهد صحيح إذا كان في مسألة فيها عجز أو قدره على الاجتهاد أو ضيق أو كده وفقلت فيها إلى أن تجتهد خلاص ما فيش إشكال لكن في حالة تقليد في حال تقليدك تتدين لله عز وجل بما تقلد فقط تعبداً لا تنشر قولك ولا تأمر به ولا تحث الناس عليه ودي المشاكل الكبرى التي نقع فيها في الفترة الماضية لا, لا ما فيش عنده أي حالة ويمشي ويدعو الناس يا أخي القول الذي تدعو الناس إليه هذا هل وقفت أنت على دليله؟ لا بس الشيخ فلان قال يعني هو الشيخ هيغلط يعني إحنا هنسوي الظن في الشيخ نحن لا نسيء الظن لكننا نتعامل بطريقة علميه نتعامل بطريقة علمية أنت مقلد انا أقلد الشيخ بثق فيه إذن أنت تقلد الشيخ فخذ منه لنفسك تدينا ولا يجوز لك أن تأمر العباد به لأنه ربما ربما يكون الشيخ أخطأ في المسألة خلاص أما الشيخ فيجوز له أن يذكر قوله في المسألة يقول أنا أرى في هذا ايوه نجتهد اجتهد عنده الآلة في المسألة هذه فبحثها ونظر فيها في هذه الحالة يجوز له أن يتكلم لكن أمور انقلبت يا إخوة وأصبح الناس يعني اختلط عليهم المسائل. لا ما فيش أي أحد من إخوان يستطيع إنه يتكلم في أي مسألة لأنه ليس مجتهد. ما هو مفترض كده بقى المفترض أن أنت. أنا أي حد يسأل في أي حاجة لو عرف حتى. تقول لو كلام الشيخ. تقول لو كلام الشيخ بس. فلان قال كذا. طب انت السؤال طب انت ايه رايك والله أنا الشيخ ده بتدين باتباعي فعش طب فعش انت رايك ياخده طب أمشي معك في في المساله دي أنا متبع للشيخ فيها ومقلد انشيت. انشيت انت حر لكن تدعو الناس وتعمل الجموع والحشود ومش بس كده <تصفيق> يا ريت الامر قصر على كده ده الامر صار الى التبديع والتجهيل والتفسيق والطحن والكلام في في العلم وهذه هي الآفة الكبرى <تصفيق> انا اذكر ان شيخان حازمين حفظ الله تعالى تكلم في مسألة من المسائل مسألة المسائل كبيرة ثم سأله الإخوة يا شيخ يعني في هذه المسألة يعني ترى أن, أن, أن نجتهد فيها أو كذا وكان قدامه إخوة يعني وطلب علم ما شاء الله لكنها مسألة كبيرة من المسائل التي عندهم عندهم هم يعني مسائل متعلقة بالانتخابات والأمور الأم المسائل دي عندهم في المملكة هيئة كبار العلماء الهيئات الكبرى هي اللي بتفتي فيها زيكم وقال لك أراحنا والحمد لله من عناء الكلام في هذه المسائل الهيئات الكبرى هي التي تفتي في المسائل مسائل الأمة المسائل المصيرية التي ربما تراق فيها الدماء فالشيخ قال يعني يا إخوة وأنا أقول أن أمام الشيخ من طلاب العلم من أعرفه من طلبة العلم الكبار اللي يعني اللي ما شاء الله يعني على درجة عالية جدا من العلم اه يعني تقدر تقول ان ممكن تقول عليه عالم مثلا في في نطاق معين فقال يعني ليس امامي أحد ممكن ان يفتي في مثل هذه المسائل ليس امامي احد ممكن ان يفتي في هذه المسائل فانت لو, لو تعلمت هذه الضوابط لا ارتحت واسترحت وحافظت على نفسك من الوقوع في الاثم فاخوه التقليد دي مسائل معروفه جدا ترجعون اليها في كتب أصول الفقه في مسألة التقليد والاجتهاد المقلد يتدين بقول شيخه لنفسه ويحرم عليه إجماعاً أن يقلد إلا في حالات نادرة جداً أن يصل المقلد إلى درجة معينة المقلد ده درجات مقلد عمي خالص عمي أنا العام الوقت يدعون إلى ما يعتقدونه من كلام شيوخهم. فممكن عمي خالص هو يفهم بس فلان أفتب كذا الشيخ الحرام الحلال. قال يجب قال لا يجوز هو الذي يفهم هذا العمل ممكن اعلى شوية يقدر يفهم كلام الشيخ بدليله يقول الشيخ قال كذا واستدل بكذا كيف انتزع الدليل لا ادري طيب هذا الدليل ممكن يناقش ولا نقش والله لا ادري اذا هو حفظ الفتوى بايه بدليلها وانا قبل كده ان الانسان اذا حافظ المسألة بدليلها لا يصير مجتهداً المجتهد الذي يستطيع أن يعمل عقله في النظر في النصوص والاستخراج والاستنباط والجمع والترجيح إلى غير ذلك من هذه الأمور فاحنا لا بد أن نتعلم هذا عشان نريح ونستريح من أجدعاء إلى قول نحن لا نحسن وهذا يحرم ونقل الأئمة الإجماع على ذلك قال يحرم على المقلد أن يحث الناس أو أن يدعو الناس إلى قول بل هو يتدين في نفسه تسأل تقول والله أنا أقلد الشيخ الفلاني كذا إنه قال كذا إذا كنت عارف الدليل تقول ودليله في المسألة كذا ويقبح جدا أنا أقول يقبح جدا على طلبة العلم أن يلغوا قولهم ويعملوا قلوبهم بس أنا مثلا أحب شيخ معين يعني نحن لقينا بصراحة في الفترة الماضية يعني عانى وشدة والله من الطرف تجد هذا يسب في هذا وأزى يسب في هذا وطاح وأنت لا بد ان تكون منصفا فتتخذ طريق الانصاف تجيب وتبين اللي هنا وتجيب وتبين اللي هنا بقدر علمك بقدر إيه؟ علمك فطالب العلم ما ينبغيش ان يأخذ ياخذ المسائل على او هنا هكذا لابد ان يجتهد وينظر أقل حاجة خالص أقل حاجة ان لم تكن عندك الات الاجتهاد في تلك المسألة انظر في ادله القوم شوف ده جايب ايه وده ايه وتجرد عن الميل القلبي مش عشان انا بحب الشيخ الفلاني او بحب المدرسه الفلانيه <تصفيق> تعرفين عارفين مدارس عندنا مدارس كثيرة مش عشان بحب المدرسة الفلانيه يبقى لابد ان انا ايه اتعصب لهذه المدرسه تجد مثلا مدرسه القاهره جماعه متعصبين لمدرسه القاهره مقصودوا ايه ومدرسه شبهها مقصود لان اتجاه معين حتى اتجاه عقدي كذلك في بعض مسائل العقيده في مثلا مدرسه مدرسه اسكندارية. لها طابع معين وطريقة معينة في في السلوك الدعوي أو في بعض مسائل العقيدة كذلك في مسألة في مدرسة ممكن تستطيع أن تسميها بمدرسة سعودية طريقة مشايخ السعودية والتعلم بطريقتهم ليه برضو أسلوب مختلف شوية المدرسة اليمنية لها أيضا أسلوب معين مختلف شوي عن هذه المدرس وكذلك كل مدرسة من هذه المدرس لها نظر معين في بعض المسائل العقيدة والمنهج، في بعض المسائل العقيدة والمنهج، لكن الخلاف يسعى الجميع، يعني. أقصد المسائل دي خلاف فيها يسعى الجميع. شوف بقى الحرف والعصبي، دا يفتى ونقل هذا، ولا يفتى نقد هذا، وكل معظم الناقلين هم أصلا ليسوا من أهل الاجتهاد ولا يجوز لهم شرعا بل يحرم عليهم أن يدع الناس إلى مذهبه. رأيت بس نبي لأنها مسألة منهجية مهمة يا أخوين. وعلى الاقل يا اخي الواحد ينقبي نفسه ان يقع في في في المحظور ما يمكن الوقت واحد يقول لي منك لله طب انا مين لله ليه هو مش انت اللي جيت لي وقلت لي تعالى وهختك وتعالى عشان نروح ننتخب مثلا او مش انت اللي قلت لي روح وده هو ده اللي فيه الخير او ده اللي ما جبناش الا الشر منك لله انت اللي ضيعت حتى بنفسك عنه ايه ان واحد يدعو عليك كذا من الدعوات لكن ترشد ماشي ترشد تقول الشيخ الفلاني قال كذا الشيخ الفلاني قال كذا طب انت بتميل ايه يا عشان عايز اتابعك انا بعض اخواني في ايام الدستور وانا كنت مخالف جدا جدا للتصويت على هذا الدستور بعد نظر فيه ودراسته ف... ف ف فواحد يسالني مثلا طب انت رايك ايه في المساله اقول والله المشيخ اكثر المشيخ في مصر مثلا قالوا كذا بعض المشيخ قالوا كذا اذا كان هم طلاب العلم يعني عنده النظر نكلمه بالادله ونشوف كلام الاهل العلم فيها وخلاص انقل له الكلام طب انت رأيك انت ايه طب انت هتعمل ايه اصلا عايز مثلا اقلدك في في الموضوع ده ان انا هعمل زي ما انت هتعمل يا اخي والله المشيخ قل وكذا انا عايز انق ب نفسي عن ايه عن الوقوع في مساله الاتباع ان حد يتبعك وبعد كده تخطا ادين لله عز وجل بما اعتقد وخلاص فأضطر كله والله انا وجهه نظري ان برى كذا والسبب في ان انا برى المانع كذا وكذا وبصدق ان يسبب مشاكل لاسبق رغم الصمت الا انه يسبب رغم الصمت إلى نصف المشاكل فالله المستعان كتاب زاد المستقنع يعتبر متن من متون الفقه ومن عادة أئمة الفقه أنهم إذا ألفوا في الفقه فإنهم يجعلون تآليفهم على مراتب المرتبة الأولى مرتبة المطون المرتبة الثانية مرتبة الشروح المرتبة الثالثة مرتبة الحواشي وهذا الكتاب أن المرتبة الأولى فهو متن من متون الفقه والمتن من عادة العالم أن يصوغ فيه فقه الدين بأقل عبارة ممكنه سواء كان ذلك المتن من الشعر أم من النثر وأحرص على أن يجعل الفقه بين يديك بأخصر وأخصر عبار ولذلك يحتاج هذا الكتاب لأن نشرحه ونبين إجماله ونفصل ما فيه من الأحكام سائلنا المولى جل على أن يلهمنا التوفيق والسداد وأن يجعل ما يكون من القول والعمل خالصا لوجه الكريم وقد شرحته شرحا مختصرا غير مخل إن شاء الله ليكون صالحا لطلاب العلم كمرحلة متوسطة مع العناية إما بالإشارة أو النص على بعض المسائل الخلافية التي يحتاج إليها طالب العلم في هذه المرحلة مع العناية بصحة الأحاديث والنظر فيها وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبها طيب هذه طريقة التي سأكتها في هذا الشرح يعني الاختصار, الاختصار فيها ستكون مرحلة متوسطة بإذن الله عز وجل لكن يا أخوة إن شاء الله انصلنا على طريقة التي أرجوها ممكن بعد هذا أنت إن شاء الله من هذا الكتاب أنت مؤهل بإذن الله عز وجل لكن مع دراسة طبعا اصول الحديث لازم مؤهل بإذن الله عز وجل بعد ذلك أن تنظر في أي كتاب من كتب الفقه خاصة الفقه الحنبلي بالذات الفقه الحنبلي بالذات وعلى وجه العموم بإذن الله عز وجل. بعد ذلك ممكن نعمل الكتاب برنامج برنامج وقتي. خلاص ممكن بس نحط له يعني اكون ممكن نقول اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون طيب ان اكون ممكن يعني اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان يعني ممكن ان في اليوم في الشهر في هنكون بإذن الله وقفنا طيب خلاص ان اكون ممكن ان ان ان الله ان ان ان ان تقسيم الفقهي ووجهه تقديم فقه العبادات على فقه المعاملات وهنا أمر أحب أن ننبه عليه في قراءة الفقه فالفقه ينقسم إلى قسمين فقه العبادات وفقه المعاملات والسبب في هذا التقسيم ينقسم إلى ايه؟ ينقسم قسمين فقه العبادات وفقه المعاملات ايه فقه؟ فقه والسبب في هذا التقسيم أن الله عز وجل شراء الشرائع وبين الأحكام وكانت هذه الشرائع والأحكام منها ما يتعلق بالعبادة من صلاة وزكاة وصيام وحج ومنها ما يتعلق بمعاملة الناس بعضهم لبعض من بيع وشراء وإجارة وهبة وشركة ونحو ذلك فأما ما يتعلق بما بين العبد وربه فاصطلح العلماء على تسميته بالعبادات وما يكون فيه التعامل مع الناس فاصطلحوا على تسميته بالمعاملات فعندنا في الفقه مادتان المادة الأولى تتعلق, بالعبادات والمادة الثانية تتعلق بالمعاملات أما التي تتعلق بالعبادات فمنها ما يتعلق بالعبادة البدنية المحضة كالصلاة والصيام ومنها ما يتعلق بالعبادة المالية كالذكاة ومنها ما يتعلق بالعبادة المشتركة بين البدني والمال الحج وأما المعاملات فهناك معاملات تتعلق بالمال وهناك معاملات تتعلق بالنكاح والزواج وهناك معاملات تتعلق بالجناة والاعتداء على المال أو على العرض أو على النفس والأطراف وهناك معاملات تتعلق بكيفية الفصل بين الناس من القضاء والشهادات والإقرار ونحو ذلك فالمعاملات تنقسم إلى هذه الأقسام المشهوره المعاملات المالية والمعاملات الزوجية التي تتعلق بالنكاح وما يتبع النكاح من حل العسم بطلاق أو خلع أو يكون موجبا لحصول أثر مترتب على ذلك كالرجعه ونفقة الرجعه وغير ذلك وهناك معاملات تتعلق ب بجناية, ولا بجناية, بجناية. وهناك تتعلق بجنات الناس بعضهم على بعض. وجناة الإنسان على نفسه ولا يدوى الله الجناية على العقل وهذا يتعلق بحد المسكر وباب المسكرات والأشربة وكذلك الجناية على أعراض الناس مما يتعلق بحد الزنا والجناية على أموالي مما يتعلق بحد السرقة وغير ذلك من الحدود كالجناية للنفس بالقتل والجناية على الاطراف وما يجب ذلك من قصاص وديات ونحو ذلك. وهناك معاملات تتعلق بفصل الخصومات والنزاعات وباب القضاء وما يتبع ذلك من أداب مجلس القاضي وكيفية الفصل وسماع حجج المختصمين وكذلك الترجيح بين هذه الحجج إذا تعارضت إلى غير ذلك من المعاملات المتعلقة بباب القضاء والعلماء كلهم متفقون على تقديم فقه العبادات على فقه المعاملات بمعنى أنهم يبدأون بالصلاة والزكاة والصيام والحج قبل اتدائهم بالبيع والنكاح وغيرها من المعاملة والسبب في ذلك أن الله عز وجل بين في كتابه انه ما خلق الخلق إلا لعبادته فلما كانت العبادات المحضه هي المقصود من خلق الناس من صلاة وزكاة ونحو ذلك كانت العناية بها آكد وتقديمها أوجب أما المعاملات فإنها لا تقع عبادة إلا بقصد القربة فلو أن انسانا باع أو اشترى فإن العبادة في بيعه وشرائه لا تحصل إلا إذا قصد القربة وإلا هي في الأصل وإلا هي في الأصل معاملة دنيوية تتعلق بحياة الإنسان ودنياه وبناء على ذلك قدم المقصود الأصلي قدم المقصود الأصلي العبادة على ما هو تبع له وهو باب المعاملات فأجمع الفقهاء والمحدثون على تقديم أبواب العبادات على أبواب المعاملات ولذلك سنشرع إن شاء الله تعالى في فقه العبادات أولا ثم نتبعه بفقه المعاملات ونسأل الله العظيم أن يلهمنا الصواب وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل اللهم أمين والله تعالى المقدمة, المقدمة قال الشنقطي حفظه الله من عادة السلف رحمهم الله في كتابة الكتب أنهم يبدون بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه ومن ثم, ومن ثم يفصلون بين المقدمة والمضمون بقولهم أما بعد والمقدمة لابد أن تكون مجتملة على التعريف بالكتاب وبيان منهج الكتاب ثم تختم بالثناء على الله عز وجل وسؤاله المدد والعوض طيب نقف هنا إن شاء الله نقف عليه البداية عادة السلف أنهم يكتبون عند الوقوف على شيء بلغ وصل أو وصل كنت مصل <تصفيق> لا بلغ, <ولا> بلغ. <تصفيق> طيب إن شاء الله نقدم المحددة المرة القديمة بإذن الله وإن استطاعنا أن إحنا ندخل في الكتاب في الثالة الطهارة مقدمة المصنف يعني نقدم مقدمة الماتن ثم ربما ندخل في الكتاب إن شاء الله دخلنا بإذن الله عز وجل. طيب يا بس ليش بس في فجر قرأت السد نعم. على نص السجدة ونص الإنسان ده مخالف لهادي النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل هو بدعة؟ أيوة لا ليس بدعة ليس بدعة هادي النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> انه كان يقرأ سورة السجدة كاملة يقرأ سورة الإنسان وارد على النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا أحسست أنك ستشق على ناس وتوفيد عليهم فقرات نصف الصورة نصف الصورة أذا جاءي لكن المقصود منه لم يحصل لا المقصود منه غير السنة المقصود من من قراءة ااا هاتين الصورتين ما فيهما من من قلب الإنسان وجنونا وما إلى ذلك فالمقصود منها أنت كده ضيعته وبعضهم بعض الناس يقرأ أي صورة فيها سجدة يظن إن هو يعني إيه؟ المقصود هو السجدة المقصود ده بعض أهل العلم حكم أنه بدعا كشكل اسلام تيمية رحمه الله تعالى لكن أنا أذكر مارو عليه في شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري فتح الباري لابن رجب مش ابن حجر ابن رجب الحنبلي. فالحافظ ابن رجب ذكر هذه المسألة وقال أن بعض أصحابنا قال بأنها بدعا يقصد شكل اسلام من تيمية رحمه الله تعالى ثم قال أن هذا ليس من البدع بل هذا جائز قال قد هذا ليس بلاغا بل هو جائز. حتى لو دوم هلا؟ أظن لو دوم عليه ربما ما يصير بلاغة أو يكون هذا جاهل لا يعرف المقصود من. <تسجد> أكثر الجهل وما يعرفه يظن أن القصد هي السجدة. في هو يقرأ حاجة فيها سجدة. كنت مرة مصاب بالفقر فأنا نزق فما يكفيه كل سن. كل سن وسن بالصوت كل سن. كل سن وسن في المستشفى سن. ها هو يعني ما ثقماري كمان وكناجي. عشر صلحة. راساجد فين يعني؟ <تصفيق> <تصفيق> هي هي اللي يفسكون لا وسند خلاص طويل. لا لا. يعني هما إننا نقدر نوصل معلل لحده اللي في في الأصل إن هي بدع. <تصفيق> أخشى. لكن الشيخ الإسلام تيمية في في الصورة الثانية مش في الصورة الأولى. الصورة الثانية قال ان هي هي البدع. لكن الحافظ بن رجب اتعرض على كل الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى وأجازه. يعني الفرق بين خلف السنة والبدعة إن خلف السنة ما يسمشي البدعة لا يأس. آه البدعة طبعاً يأس. يعني السنة فيش ما شف. السنة أنت الآن مش خالفت السنة أنت طارك تركت, تركت السنة. لكن البدعة هي هو عمل محدث في الدين. في, الدين. في العبادة عمل محدث في الدين. لكن أنت مثلاً بدل ما لكن أن يفعل فعلاً معيناً تدينًا وتقربًا لله عز وجل ممكن هنا نصل الى البدعه لكن زي ما قلت زي ما كما قال الأخ للأسف للاسف الجهل مخيم على كثير من الناس يجتمع على اجتماع لا لو حددت يوما بعينه وداومت عليه فهذا يصير بدعه لكنك لو اجتمعت هكذا قلت يا إن شاء الله احنا عايزين نريد نصلي يوم الثلاثاء بعد العشاء ان شاء الله نجتمع ونصلي القيام لهذا ليس في شيء قلت في مرة كده قلت إن شاء الله يا إخوة احنا عايزين من باب التشجيع والاجتهاد إن شاء الله نجتمع يوم الخميس ونصلي القيام باش خمس شانية الجمعة خليك يوم ثاني يوم السبت وهنصلي القيام فإذا جاءت بهذه الصورة التلقائية بغير تنظيم وتنصيخ لها أو أن تتابع على وقت بعينه أو يوم بعينه إن شاء الله لا تكونوا بلعب لو... بل لعل هذا يكون من باب التعاون على البروت حتى لو في أيام الأعياد اللي كان يصروا غيهودي يعني اليوم دلو لا لا تع... التعمد بقى هو دا المشكلة زي تعمد الصيام تعمد الصيام بعض العلماء أجز ذلك قال لك أنا أصوم في هذا اليوم أخالفهم بعضه أجز كده والبعض قال لا بل هذا لا يجوز كذلك أن تخص هذا اليوم بالصيام فهذا لا يجوز كذلك حتى وإن أردت الإمعان في مخالفتهم فإنه لا يجوز. لكن الذي أريد أن أنبه عليه مسألة التبديع مسألة برضو خطيرة يعني التوسع فيها صعب والحكم على شيء معين بالبدعة يحتاج إلى نظر وتتبع ربما يكون هناك من قلب ذلك من الأئمة ولهم وجهة معينة زي في قضايا كثيرة فيها خلاف فقهي وفي طرف يحكم عليها بالبدعة طرف يحكم عليها. مثلا وضع اليدين على الصدر بعد القيام الالباني يرى أنها بدعة بعد قيام من الركوع يرى أنها بدعة يعني هناك من قال بها إمام كالإمام أحمد قال من شاء وضع من شاء أرسل إمام, إمام أهل السنة والجماعة تمام؟ وهناك من الأئمة من قال بالوضع هناك من قلب الإرسال المسألة ما فيش فيها نص فكونك تحكم على صاحبها بالبدعة يعني ليس بالسهل ويحتاج إلى نظر وتكلم خلاص يا خلاص